Ma tağbudun min dunihi illa ismaları semeytümü ha aytım الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين ولكن أكثر الناس لا يعلمون